بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المذتر كن فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهدر ولا تمنون تفتكفر ولربك فاصدر فإذا نقر في الماقور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 ليستيقن الذين أُوتوا الكتاب ويذذا الذين آمنوا إيمانه ولا يرتاب الذين أُوتوا الكتاب والمؤمنون ولا يقول الذين في قلوبهم مرض ولا يقول الذين في قلوبهم مرضون والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضيل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كالنا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أذكر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء